قدر زائد على مجرد القراءة على وبهذا ع ل الترتيل ى مجرد و يحصل الكمال وبهذا يحصل زياده العلم والعمل واليقين و ا ل إ ي م ا ن فتدبر ا ل ق ر آ ن ان ر م تكن هدى فالعلم تحت تدبر القران آ ن قل و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على الوجه ا ل م أ م و ر به يورث القلب من العلم واليقين والطمانينه ما لا يدركه من لا يعاني التدبر ويزاوله ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن ونفتتح و ن ق ر أ في ا ل س ا ع ة خ م س ة أ ج ز ا ء و ي ق ب ل الناس على ا ل ق ر آ ن في المواسم لكن هل يؤثر فيهم ا ل ق ر آ ن ويغير بحياتهم شيء لا لماذا ل أ ن ه م لا ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن على الوجه ا ل م أ م و ر به نعم ي ح ص ل و ن الاجر والثواب بقدر ما ي ق ر ؤ و ن من الحروف والناس يتباوتون في ذلك بعض الناس يصفت له التلاوة فتجدوا له القرآن يصفت يقرأ في يوم وما ا ز لكن الأمر ذ ل ع د بعض ا لا م ق ب ل على ي ن ل ل ع ب ا د ة س يتسنى م المواسم ا في هذا لكم ل أ ح د الذي لا يعرف ا ل ق ر آ ن إ ل ا في رمضان هل يستطيع أ ن ي ح ت م في يوم الرقم خ م س ة أ ج ز ا ء في يوم ما يستطيع ل أ ن ه ما تعرف على الله ب الرخاء والناس في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان يجاورون ب م ك ة ويلزمون المسجد الحرام أ ق د س البقاع و أ ف ض ل البقاع ويلتمسون ل ي ل ة ا ل ق ب ر والمفترض فيمن هجر وطنه و أ ه ل ه ولزم البيت الحرام أ ن يصحب كلام الله و أ ن ي ك س ر من ذكره و أ ن يشغل وقته بالذكر و ا ل ت ل ا و ة و ا ل ص ل ا ة والدعاء لكن لما كان جل وقته مامورا ل ل ق ي ن والقال ف إ ن ه لا يعان على مثل هذه ا ل أ م و ر ا ل بعض الناس يعتكف ولا ي ت أ ث ر بالاعتكاف يفرح بالزائر وقد يستصحب معه أ ش ي ا ء والسلف يعطلون دروس العلم في الاعتكاف وهذا ي أ ت ي معه ب أ ج ه ز ت ه ووسائل الاتصال ولا يبقى من وقته ل ل ع ب ا د ة شيء يذكر فمثل هذا لا ينتفع بالاعتكاف ا ل ا ن ت ب ا ع المرضي و إ ن كان مثابا على هذه ا ل ن ي ة وهذا النزول للمسجد فتجد حاله ل ي ل ة العيد مثل حالته في شعبان فيخرج من المسجد إ ذ ا أ ع ل ن الشهر و إ ذ ا كان يفوته شيء من الصلوات لا بد أ ن يفوته و ر ك ع من صلاه العشاء اول ص ل ا ة بعد ا ل أ ذ ك ا ر ف ا ل إ ن س ا ن عليه أ ن يتعرف على الله بالرخاء ليعرفه في ا ل ش د ة ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أ م ه يقول أربعة أ ي ا م الحج أ ر ب ع ة أ ي ا م الحج أ و ث ل ا ث ة إ ذ ا أ ر ا د عصر ا ل م د ة وسوف أ ح ق ق ما جاء في هذا الوعد مهما كلف ا ل أ م ر ثم تجده ع ش ي ة ع ر ف ة يلتفت يمينه شمالا عله ّ أ ن يجد من يعرفه و يتعرف عليه لتمضي هذه الثالثه لماذا لأن الرخاء حياته في وقت الرخاء م ع م و ر ة بالقيم والقالب ح ي ن ت ب ه ا ل إ ن س ا ن لمثل هذا فإذا جاء وقت ا ل ش د ة ما, ما, ما حصل شيء ويتحسر ويتحرق على أ ن الناس يجرون ا ل أ ج و ر العظيمه و يلتفت يمينا وشمالا واذا مسك المصحف تنفت أحد نعس ونام تنفت وإن وجد نعس لا بد أ ن يكون لك نصيب من تعبد سابق لتعان على التعبد في وقت ا ل ح ا ج ة ا ل آ ي ة التي ق ر أ ه ا أ خ و ن ا قبل في أ و ل ا ل أ م ر لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل و ر أ ي ت ه خاشعا متصدعا من خشية الله عدوز فالثمانين من عمرها حست بنص شديد تكرر عليها وذهبت إ ل ى المستشفى فقالوا لها إ ن عندها حصى في الكلى وقالوا ل ي ة ق ا ل اليوم وأستخير وأرجع لكم ت وأستخير أخرج وأرجع خ ذ ت كاسا فيه ماء زمزم ف ق ر أ ت فيه ش ي ء من ا ل ق ر آ ن فشربته و ن ز ل ا ل حصه ذهبت إ ل ى المستشفى فحصروها و ح ل ل و ا ق ا ل و ا ما في ا ل شيء ماذا في صنعت قال في ا ل ق ر آ ن الذي لو انزل على جبل جبل ر أ س ي كبير ك أ ح د مثلا و ت ف ت ت وتصدع كيف لا ت ت ح م ل هذه الحصوات ا ل ص غ ي ر ة لكن نحتاج إ ل ى يقين بوعد الله جل وعلا ل ن ت أ ث ر بكلامه كثير منا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وهو في و ا د وقلبه في و ا د و إ ذ ا حصل عنده أ د ن ى ح ر ك ة لو ان ذي ح ر ك ت الباب ما عرف أ ي ن ي ق ر أ و إ ذ ا أ غ ل ق المصحف ما يدري في أ ي س و ر ة كان يقرا أ أن هل هذا عليها القرآن؟ المقصود أن القراءة التي ا يعيش مع تترتب ر آ ث هي ا ل ق ر ا ء ة ا ل م أ م و ر بها ي على ن ي ع الوجه ا ل م أ م و ر به بالتدبر والترتيل التدبر أ و الترتيل ي ت س م ى لكثير ممن ن حفظ ا ل ق ر آ ن أ و ق ر أ ا ل ق ر آ ن على ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ع ر و ف ة عند أ ه ل ي بالتجويد يحصل الترثيل و أ م ا التدبر فلا بد من أ ن يستعان على فهمه بكلام أهل العلم بكلام اهل ل ل بكلام ع م أ العلم من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين قبل ذلك كلام الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي جاء مبينا ل ل ق ر آ ن و م و ض ح له ومفسرا له ثم صحابته الكرام م ث بإحسان ومن تبعهم إلى يوم الدين من تبعهم يوم إلى اهل ل د ي ن من أ التحقيق الذين يفسرون كلام الله جل وعلا فالوصيه لكل طالب علم يريد أ ن يستعين على تحقيق هذا الهدف العظيم منه والتدبر أ ن يصحب معه كتابا في غريب ا ل ق ر آ ن أ و تفسيرا من التفاسير المختصرة ولعل مثل هذه ا ل د و ر ة تحقق هذا الهدف ف أ ع ظ م ما يستعان به على التدبر فهم ا ل ق ر آ ن من خلال كلام أ ه ل العلم الموثوقين وعرف عن أ ه ل العلم أ ن لهم قراءات م ت ن و ع ة ف ق ر ا ء ة لتحصيل أ ج ر الحروف و ق ر ا ء ة للتفقه من ا ل ق ر آ ن و ق ر ا ء ة للتدبر و ت أ ث ر ب ا ل ق ر آ ن وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله عن بعضهم أ ن ه كان ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في كل يوم يعني يختم كل يوم وله خ ت م ة تدبر أمضى ف ي ه امضى عشرين سنة أ فيها عشرين س ن ة كثير من المسلمين لا يتسنى له أ ن يتدبر ا ل ق ر آ ن بمفرده ل أ ن ه ليست لديها ا ل أ ه ل ي ة لتدبر ا ل ق ر آ ن من ع ا م ة الناس ومبتدئي ط ل ب ة العلم فأولئك يستعينون على ذلك ب ك ت ب الغريب والتفاسير ا ل م خ ت ص ر ة والذي يسحب معه تفسيرا يراجع عليه معاني ا ل آ ي ا ت أ ث ن ا ء حفظه هذا يستفيد كثيرا لكن لا يكون التفسير مطولا بحيث يعوقه عن حفظ ا ل ق ر آ ن في أ ق ر ب م د ة ويتطرق ق ص ر المدة إ ل ي ه الملل والسامه وهذه ا ل د و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة يرجى منها ا ل ث م ر ة ا ل ع ظ م ة وهي التدبر لكلام الله جل وعلا فتدبر ا ل ق ر آ ن ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر ا ل ق ر آ ن ف ت ج ب ا ل إ ن س ا ن يقرا ا ل ق ر آ ن في سبع أ و في ثلاث أ و في أ ق ل من ذلك سنين ط و ي ل ة لكن إ ذ ا س أ ل ت ه عن شيء من معاني كلام الله جل وعلا أ و مما يستنبط منه تجد أ ن ه لم يستبد كثيرا نعم استفاد ا ل أ ج ر المرتب على الحروف وهذا بحد ذاته نافع جدا هذا رصيد للمسلم يجده في ن ذ ز ا ن حسناته لكن أ ع ظ م من ذلك التدبر الذي فيه النفع ا ل أ ع ظ م هذا الكتاب كلام الله الذي فضله على ث ا ئ ر الكلام كفضل الله على خطه هو الكتاب الذي من قام ي ق ر أ ه ك أ ن م ا خاطب الرحمن ب ا ل ك ل م ة ومن أ ع ظ م كتب التفسير واكثرها فائده ة التفسير المنفوق التفسير م ش و ر تفسير الحافظ ب ن كبير لكنه لا يصلح ل ع ا م ة الناس ومبتدي ا ل ط ل ب ة لوجود التكرار و ا ل أ س ا ن ي ت فوجد له مختصرات ك ث ي ر ة كثير من طلاب العلم ي س أ ل عن أفضل المختصرات وأقول افضل ل وأقول م خ ت ت ص ر ا هذه المختصرات التي منها طالب الهلم مختصر الشيخ أحمد شاكر يستهيد مختصر تفسير أحمد عنده لا سيما في الثلث ا ل أ و ل الذي تولاه الشيخ بنفسه هناك أ ي ض ا المصباح المنير أ ي ض ا ان يسير في اختصار تفسير ابن كبير كلها طيبه ة و و ب ح ر ف ا الحاظر ابن كذير هناك أيضا مختصر الشيخ نسيم الرفاعي النافر جادة السنة في العقيدة مقولة من مختصر مختصر وعلى نسيب تفسير في كذير مما يستفاد أ ومن الكتب التي يستفاد منها في هذا الصمد تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إ إن ل ا أ ن ه صاغه ب أ س ل و ب ه وما فهمه من كلام السنه في تفسير ا ل ق ر آ ن ويستفاد منه ومن من الكتب التي يستفاد منها أ ي ض ا تفسير الشيخ فيصل المبارك في يسمى توفيق الرحمن لدروس ا ل ق ر آ ن وهذا بحروفه من كلام السلف انتقاء بالحرف من كلام السلف والشيخ ما تصرف في شيء إ ذ ا كان الشيخ ابن س ع د ي صاغ كلام السلف باسلوب سهل ميسر ف إ ن الشيخ فيصل ما, ما تصرف إ ط ل ا ق ا انما انتقى من كلام السلف ت ف س ي ر ا ل ق ر آ ن ا خ ت ص ر جدا ونافع د ع و طلاب العلم ي س أ ل عن مختصر لتفسير ابن كثير كما قلنا فبعضهم يدل على المختصر يقال له الافضل كذا وكذا وبعضهم يقال له إ ذ ا رؤي عليه علامات النباهه و ا ل ق ب ر ة يقال له أ ف ض ل مختصر لابن كثير مختصرك أ ن ت أنت ك بن كثير و ب و د ك القلم وضع اقواس عن الكلام المكرر والذي ترى ان ا ل ح ا ج ة اليه ليست د ليس ا ع ي ة او ان فائده له اقل لماذا يقال م ث لبعض هذا ل الطلاب ا ل ن ا ب ه ي ن اولا لان لديهم ا ل ق د ر ة الامر الثاني ان بهذا تتم الفائده ة ا ل ك ث ي ر من طلاب العلم يقول قرات ب ا ل كثير مرار اكثر من م ر ة م ا استوعبت ولا جمعت نقول اختصر ا ل ك ت ا لأنك أردت الاختصار نهلك. نهلك عند الاختصار. ولعل ك ت ت س و لأنك المختصر أردت ا ا ا خ ت ص ر أحضرت ه مهنك ن ك عند ا ا ل ا و الذي المختفر تدل عليه على أ ن ه أ ف ض ل المختصرات قد ي ق و ل ح د ف شيئا في تقديره أ ن ه لا داعي له وفي ح ق ي ق ة ا ل أ م ر ب ا ل ن س ب ة ل ي ك ا ه مما تبقى فيكون ا ا ً ل م ح ن و ف أ و ل ى بالبقاء من المذكور فكون ا ل إ ن س ا ن يختصر بنفسه ليكون على علم بما يحلف كعلم ه بما يبقي وبهذه ا ل ط ر ي ق ة يرسخ العلم ويثبت في ج و ن ا ل إ ن س ا ن ويكون العلم مقرونا ً م ت ن ا م الله جل وعلا ف ي س ت ي ب منه ف ا ئ د ة ا ل ع ظ ي م ة بعض الناس يقول أ ن ا أ س م ع ا ل ق ر آ ن من فلان ف أ ت أ ث ر و أ ب ك ي و أ س م ع ا ل آ ي ا ت نفسها من شخص اخر ولا أ ت أ ث ر ولا أ ب ك ي و ل اخلاص القارئ له دور وكون المستمع ي ن ف ي سمعه للقارئ له دور وصوت القارئ له دور, دور ولذا جاء ا ل أ م ر بتزيين ا ل ق ر آ ن باصوات ل أ زين ا ل ق ر آ ن باصواتكم ليس منا من لم يتغنى بالقران فيرد على هذا سؤال اما اذا سمعت كلام الله من فلان الذي صوته اقل لا اتاثر واذا سمعته من فلان الذي صوته اجمل وارق وانت اتاثر فهل التاثير ل ل ق ر آ ن او للصوت يعني ظاهر الامر أ ن الفرق بينهما هو الصوت إ ذ ا ا ل ت أ ث ي ر للصوت نقول لا ا ل ت أ ث ي ر للقران آ ن ل الصوت ل ل م ؤ د ى بهذا ق ر آ المؤدى بهذا الصوت لكن لو أ ث ي ت بهذا الصوت في غير ا ل ق ر آ ن في شعر او نذر غير ا ل ق ر آ ن إذن ا اثر ي ليس للصوتي ا ل م ج ر د و إ ن م ا ل ل ق ر آ ن المؤدى بهذا الصوت وهذا إ ش ك ا ل س أ ل عنه كثير من طلاب العلم القرآن القرآن فلان ولا بصوت فلان نقول أن تتأثر بالقرآن المؤدى بهذا الصوت ولولا أن الصوت دورا جرعيا معتبرا لما أمر بتحسين الصوت نقول للصوت نتأثر نتأثر تتأثر أمر أن أن هو وتزيينه بصوت بصوت كيف بتحسين والتغني ب ا ل ق ر آ ن والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام استمع ل ق ر ا ء ة أ ب ي ن و س ى و أ خ ب ر ه ب أ ن ه اوتي ب مزمارا من مزامير آ ل داود واستمع ل ق ر ا ء ة ابن مسعود معروف بجمال صوته فالتفت ا ل ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ذ ا عيناه تدريفان ويترتب على هذا سؤال آ خ ر ه و أ ن ي إ ذ ا كنت أ ت أ ث ر ب ق ر ا ء ة فلان ولا أ ت أ ث ر ب ق ر ا ء ة فلان وهذا قريب من البيت وذاك بعيد فهل أ ت ت ب ع أ ص ح ا ب ا ل أ ص و ا ت ا ل ن د ي ة ا ل م ؤ ث ر ة أ و أ ق ت ص د على إ م ا م الحي ولا أ ت ع د ا ه ا ل إ م ا م أ ح م د يقول اتبع ا ل أ ن ف ع لقلبك اذا كان قلبك ت أ ث ر مع ا ل إ م ا م الغلاني اذهب اليه فمع الاسف أ ن ه يوجد من حفظ ا ل ق ر آ ن و أ ت ق ن ا ل ق ر آ ن و أ ق ا م ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ورتم ا ل ق ر آ ن وتاجر بالقران, تاجر بالقرآن لكن مع من مع الله جل وعلا المرابحه الحقيقيه مع رب العالمين يرجون تجاره من تبور لا تاجر مع خ ا ل ى خ ر وODيني مأتن ف ا ن ي ق ر أ القرآن ت غ د ا كذا في ه من م ا ه وعلا ي م ت الى اخر ة ا ل م ت ا ج ر ة ا ل خ ا س ر ة فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يطلب ا ل أ ع ل ى و ا ل ق ر آ ن من أ ع ظ م ما يتقرب به إ ل ى الله ع ب ا د ة محضه ع ب ا د ة م ح من ما يتقرب ب ه إلى الإنسان الله جل وعلا فلن يثل الأدنى على الأعلى يقول قائل إن أبا سعيد أن قد لما ق ر أ على ا ل م ذ ي ر فبرئ و أ خ ذ ا ل أ ج ر و م ق د ا ر ثلاثون ر أ س ا من أ ل غ ن م و أ ق ر ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال له ان احق ما أ خ ذ ت م عليه أ ج ر اجر كتاب الله هو فيه دليل على هذا فيه و ا ا ز أخذ أ ل ج على كتاب الله لكن الأجر إ ن م ا يؤخذ فيما ينتفع به ف ا ل ر ق ي ة ن ا ف ع ة مع أ ن كل انسان ينفع اخاه بدون مقابل هذا ا ل أ ك م ل لكن لو ق ر أ على م ر ي ء أ ا خ ذ منه ا ج ر ة م ع ت ا د ة م ا يلام ولا يسرب عليه ولا يقال ليرث كم محظور لكن من قرأ القرآن في المواسم ا ل ب د ع ي ة في الموالد في ا ل م آ ت م نقول هذا مازور غير ماجور ومتعاون معهم على ا ل إ ث م والعدوان فهذه ليست م ف ا ج ر ة ولا يترتب عليها أ ج ر مباح إ ن م ا أ ج ر ه ا محرم تبعا ل أ ن ه ا أ و بسبب أ ن ه ا إ ع ا ن ة على هذا المنكر الذي هو البدعه وكلامه ا ل ق ر آ ن وما يتعلق ب ا ل ق ر آ ن لا ينقضي ف ا ل ق ر آ ن لا تنقضي ع ج ا ئ ب ولعلنا بهذا القدر نكتفي والله اعلم وصلى الله وسلم على ن ب ي ه ا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن